السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <coughs> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه الليله ان شاء الله تعالى كان ذا كيبيا بأو قام بنيماتني أحاديث أحكام بنيماتني أحاديث أما ذوقام بذمة كساني أحكام فقهية فهارا صلا ذاك صوم الآخر ناش شيء المحرر في الحديث المحرر في الحديث للحافظ ابن عبد الهادي الجماعي الصالحي المقدسي Diyarbakır, Düzce, ta'ala Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, sabika Diyarbakır, Moja Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, Diyarbakır, ahkam Diyarbakır, wa Diyarbakır, علماء رحمهم الله تعالى كتوك قرن زنومة وتنجا أحكام حديث أحكام مسائل فقهية وتنجا حديث لقول مسائل فقهية معنى كتب الأحكام هي الكتب التي اشتملت على الأحاديث مرتبة على الأبواب الفقهية إنه كتب أحكام الكتب التي اشتملت على جملة من الأحاديث مرتبة على المسائل الفقهية والأبواب الفقهية، إذن كتب الأحكام كتاب أحكام، هنا كل ذا أحكام والشريعة الحلال والحرام. المقصوديات. نهيها قوان ابن عبد الهادي رحمه الله. كل يوم إما صنفوا في هذا، واليتونغا بيتابو كنيهيفن. كتير كامان زو كيتونغا بيتابو كنيهيفن. ابن الجارود الحافظ ابن الجارود أبو محمد عبد الله بن علي الجارود النيسابوري هو من و كتاب في السنن بسكي المنتقى لابن الجارود انا نصحيح صحيح ابن الجارود هذا صحيح كان كنا نسنن انت محمد عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري الكوفة مكة مئة تاتو نسابة إذا نكتب الثالث ثالث كتب الأحكام اللي شان بعد هيك أكاد يا عبد الحق الشبيلي أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الشبيلي رحمه الله تعالى الكوفة مكة خمسمائة وواحدة ثمانين خمسمائة وإحدى ثمانين. أكثوا عن هذا كتاب وتشوف أحكام. تقرأ هذا كيس الأحكام الكبرى، إيش الأحكام الوسطى، إيش الأحكام الصغرى ثلاثة كتب. كبرى وسطى، صغيرة. ضع تنحكم. هذي مشهور، نعروف هذي كتاب ذا نع بز الشبيلي من الحق، الحق الشبيلي، وإمام في, في الحديث رحمه الله. وكتب أظن في الجمع بين الصحيحين أظن عنده كتاب بالحق الاشبيل إن الإمام عالم في الحديث حافظ نناقض معلل يمتعل لكن كنا بعض أوهام لفانقين في تباك خصوصا الوسطى خصوصا الأحكام الوسطى والصغرى فتعقبه ابن القطان فتعقبه ابن القطان يحيى القطان الفاسي ما هو يحيى بن سعيد المتقدم لا يحيى القطان الفاسي هم يكمل متاخر أكتم كتاب, كتاب بيان الوهم والإيمان أي لذيه وهم ما كوسا لونجيان عبد الحق يكتب راجب جاش ون بعض حديث ضعيف كما حسن ون بعض صحيح كما ضعيف وهذا فتعقبه أكمل فني استدراج يعني كم كوسوا كني كتاب بيان الوهم أي لذيه ما كوسا والإيمان نكوس وقصها بلا قصدية وهم نقص لدينا إيهاما فأنت في ذلك عبد الحق رحمه. وقال ابن القطانة كذلك استدري وقال ابن القطانة بلا بيكتب جثات عمدة الأحكام فأتوان عمدة الأحكام لأبي محمد بيها وفي أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقلسي، جمعيلي دمشق بلغ... عبد الغني بن عبد الواحد المقدس أنا حافظا في أهل زماني فكتبه كتاب شروط الأمة ستة وغيره. أكان ذيك كتاب عمدة الأحكام يشم جرنا كي هو توفي ماقص ستمئة وف ماقص بالغني المقدس. أنا كتاب جاتي عمدة الأحكام معروف مش إيش وعدة شروح من أشهر شروح العمدة كتاب ابن الملقين الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. الحافظة ابن الملقين رحمه الله هذا أجهر شروح وأنفعها شرح زورثا لا مزيد عليها إن شاء تبع في عشرة مجلدات جلدكم من الملقين رحمه الله تعالى شريشة الإعلام أيضا الإعلام بفوائد عمدة الأحكام من شرحيات الإمام بن دقيق العيد إمام بن دقيق العيد رحمه الله من شريشة عمد لبشاكي مشهور إحكام الأحكام إحكام الأحكام ذو شرحيات وغيرهم شروحات كثيرة دعونه فقط معاصرون من هذا اشتب جنة الأحكام الكبرى لمجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية هم بابو ياك الشيخ السلام ابن تيمية كنا, كنا ابن تيمية الجد دي هو. كنا ابن تيمية الحفيد يكون رؤلاء الشيخ السلام من تيمية هو ايه انا ابو هم ابو ياقه شيخ الاسلام ابن تيميه ييت عبد السلام شيخ الاسلام الحليم ابن عبد السلام لهو عبد السلام المجد هو ابوه ما هو ابوه جده في ابو من, من اه اه اه اه الاحكام الكبرى اولا تنج الاحكام الكبرى مجد الدين ابن تيميه الحراني الكوفه 653 كيشا كفاني الاستفاه أحكام الكبرى إيشك كي كيف بيشك كنديا كتابه وفوقي واق كي المنطقة في أخبار المصطفى. ده هي منطقة نيجون، يشرح بمشي شرح شوكان يتناول رحمه الله، شرح شروحات، لكن أشهرها نشره شوكان. رحمه الله. هي تتناول الأوتار. يشرح منطقة الأخبار. ده هي منطقة الأخبار. المنطقة في أخبار المصطفى للمجد بن ديمية. كيشا شتانو الإلمام ذات هذه السلسلة كتابه ختب أحكام ذاته في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله العز بن عبد السلام عندك كتاب من فقهاء الشافعية الـ الـ الإلمام في بيان عمدة الأحكام للعز بن عبد السلام توسي سنة 660 660 بلا بلا كيك شرهيك كتاب شرح كبه وكاني واسع نمزوري ابن الدقيق العيد شرح الإلمام الإمامين هي العز بن عبد السلام العز ذو مثني كتاب بن دقيق العيد قي شريش شرح الإلمام لكنه كمليزا رحم الله توفى في كتاب الصلاة لب الصلاة كمليزا خاف كي نشرح مزور بن حجر رحم الله لكان كتاب الإسلام معروف ابن دقيق العيد واستنباط ذاك ستة الخلاصة في أحاديث الأحكام كتاب جسيد الخلافة معروف كتاب جيجي الخلافة الخلاص لكن لكن الخلافة في بيان الخلافة في أحاديث الأحكام للحافظ النووي رحمه الله تعالى الحافظ النووي المتفهسنا 666 تفوتية كشبع دايك المحرر في الحديث الكتاب ويكون كتب كثيرة تقدم تشنجليا نعم بالهذي أكون زي شصابا المحرر في الحديث للحافظ عبد الهادي ونحن بصدد في شرحه لوسة التكشيريش تيشك كجا بلوغ المرام في أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر عسقلان رحمه الله تفلسل متاخر متأخر شموش بعد بلوغ المرام كجا كتاب شعراس تقريب الأثانيد وترتيب المثانيد تقريب الأثانيد وترتيب المثانيد الحافظ زين الدين العراق المتوفى 806 هو اللي جه بعد ابن حجر نال النسو ابن حجر وشرحه العراق الشريشي كتاب جاكيك يتقال طرح التقريب شرح التقريب هل دي جه ايه موني اللي كتنج تقريب الاسانيد ترتيب المسانيد اجينا الكتاب كتاب الشريشه موني اللي نجينا الكتاب اللي يتقال طرح التذري شرح التقريب لكنه ما كمل ذا كفى الفنجيان هكايام تتوكي أبو زرعة العراق ولي, ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراق تتوكي قد جكت شرح كتاب شبابك قوهين اللهم حيا سيرة يا تسلسل الكتب أحكام مطقام بعض الفسكان وقبل محرر نا جش بادين ريكاجا المحرر في الحديث نعم طيب بعد كويري ذي تمزونكم ذي مؤلف كي دوغو مؤلف وكتابه حافظ من عبد رحمه الله تعالى لا شك قيمة الكتاب يوجد مهم الكتاب ونجد مهم الكتاب يسألي يا كنيكوا فلك يا أهمية الكتاب يجدوا لي الكتاب ناس كذا علماء الموسى فذو تأييؤ مهم الكتاب الإمام من عبد رحمه الله هو الحافظ المحدث الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة الجمعيني أصل أصليك أصلي الجمعيني ثم الصالح الدمشقي نسبة ثم الصالح الدمشقي نسبة أولد في رجب لذلك رجب موكا سبعمائة على الراجح من أطوال أهل العلم هن رماك ليزليا. أما نشأته ومولده تسلّيا. أما نشأته العلمية لا شك من وجه نبياء علمية. أسرع أكلك أسرج لك أنك علم نزهدي. هناك بثي عدة مشايخ منذ. سمع من بطاهر السيلفي السيلفي سالفي. هو نبطائر السيلفي. قلين لي تسلفي uliko imam ma'ruf ameitoa asila as fi asila fi yarabu ni mtu mwenye mdomo mpana pana mdomo wake huwa enuko nzasi bakar domo chini mpana sasa yeye alikuwa mzaliwa au ampasuka katikati mdomo wake ulipokuwa mpana kao kafanya laini kao ni ana na ni moja kwa sababu watu wasemana mdomo mitatu ni mtu mwenye السائل كون توكان لاين تفسك، لأن شكل ميل الصيني موجا جواه نسبة إلى فخامة الخم، كوب أم دوم. هل بتجيب منذ منذ رحمة الله كصومكوا ك، عيسى المطعيم، أكصومكوا أحمد بن عبد الحليم، أحمد بن عبد الدائم صالح، شيخ الإسلام نتاميان أكم لازن ثر. كيف الشيخ الإسلام بن تيمية يلقوا دون البلوغ قبل أن يكون هناك ثانا وقبل أن يكون هناك ثانا كان حفظ علما كثيرا من الشيخ الإسلام بن تيمية كم أثر ثانا كان هناك ثانيا ولم أثر موين بن تيمية وموين الحافظ المزي يوصف المزي نعم وهو قصومت ابن سعد الدين يحيى بن محمد بن سعد في أكس وغيرهم من العلم طيب هنا نشأ ياك علميا حقا تاج بعض قرأ كتب مقرمال الصمام بن الهادي في الفقه قرأ المقنع وحفظها المقنع في الفقه الكيفان المقنع يتنادي من المقدسي من كتب أربع كتب في المذهب الحملي. كتاب الكساء الكاف بعد ده أنا تجيء تتوادو الكساء ده الكساء في أكيندرا نعم عند التفخ تبجي قول بيل بيل إيشا تقام دة تفخ قل المقنع رواية المغني إيشا المقنع دفقه مقار رواية تسلسل نزلت من بيت قدام والمقنع شرح وشرحه الإمام محمد بن الوهاب عنده حاشي على المقنع رحمه الله تحفظ المقنع في الفقه إذا أنت ربا فقه يا حملي. لو تقول كتاب شاكت أمي على فقه الحنابلة كتاب شاكت يا الهادي محرر إذ أبواب ذاك كتاب كذا أمي كيبانغ تسلسل فقه حنابلة نو نشر على مذهب حنبلي نعم بيلا بيلا أخذ الحديث وأخذ النحو والقراءات تقوى نحو قراءات ثم أم لازم شيخ سلام ابن تيمية المحدث الحاصل المز هؤلاء لازمهما ملازمة شديدة اللي لازم سان وانطبع علمه بعلمهما نعلم ياك كم أنا تبيه كم علمك ابن تيمية المز بحيث مفكك زن جمزة ابن عبد الهادي فتوضأكنا ما نقول حمن ابن تيمية بألف أم أثقل شيء مفكف فتوضأك هذا التازي لبم باب ابن تيمية. إنك الحافظ المزي وأبن تيمية أخذ السيرة وأخذ العقيدة والمنهج والعلم والفتوى ضفت. أما كمزي أكتشكوها علم الرجال وعيلة له مسألة علم الرجال معروف الحافظ المزي كيف حفظ كان حافظا رحمه الله يحفظ ويحفظ من كتاب شاكي تهذيب الكمان وتجوه القوة حافظ والتمتز وحافظاً بقى حروفه سبحان الله أن قاليا كتاب شا كتابه الكمال توي أصله أصل الكتاب للحافظ مغلطاي مغلطاي عندك كتابه الكمال في أسماء الرجال والحافظ بن طاهر بن طاهر اسمه مغلطاي بن طاهر عندك كتاب الكمال في أسماء الرجال لو أكاد يمزج كتابه تهذيبه كي بان قال بس كيبانجا كينجيزا كتنجوزا ركيد الكمال في أسماء الرجال كتاب كذور صن انجلة كتاب جاك الأطراف للمزي كتاب الأطراف للمزي يحافلنا طرف حديث بسكوبا حديثنا تخارجنا عيللنا أسماء الرجال ذا تورج كونه تهذيب تفاس لو أقم ابن عبد الهادي كونه المياكي الحديث رك ركّة بعض مصنفاته أما الزكاة مطبوع المحرر رح كتاب المحرر كتب فاكي بالوتشبيش المحرر فيه حديث أحكام. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق أصل الكتاب من الكبرى يا عبد الحق أصل الكتاب أكاد الحافظ بالجوزي رح الله كشفني التعليق التعليق على أحكام الكبرى يا عبد الحق الفنية تعليقنا نتّقي، أكاد عبد الله يقَد تنقيح، إِيْكِرْ ذَكِيَّةَ بِمَجْمُوعِهِ يَنْفَعُ يَتَعْلِقُ نَتَنْقِيَحْ إِكَاسَفِيْفَ نَمْكُوسَ تنقيح نكُسَاسَفِيْشَ كِتَابُ مكوس معروف ابن الجوزي يتفاهل أحياناً في علة للحديث، حديث ضعيف يقول موضوع، أحياناً حديث موضوع يقول حسد غير ذلك، فيحتاج يحتاج إلى تنقيح وإلا يا مجري فارغ، كمل قبران كبو، أكاي فنية تعليق نحواشي هناك الحافظ ابن عبد الهادسة كيف تنقيح كيف يوجد نمكوث كيف يوجد على مسائل طهارة مسألة الأولى مسألة ثانية هناك فتوة في المسألة ثم يقول خالفة في هذا البار فلان فلان فلان فلان فلان ثم يقول والان نسيس يقول ماذا يقول له من العلم ثم يوجد مجلدات تنقيح هيال ما شاء الله تاب كذور صن نمكبانج على مسائل فقهية فتجابوه وانجليها فها فهارف توك بس مسألة وكان جليه لكن علنا نقد الحادث نمسائل الحادث الصارم المنكي في الرد على السبكي السبكي السبكيان سبكي القاصوسي رحمه الله تاج الدين السبكي هم سينجعوا كشياج مسألة سبكي سيمسوك ها ستشتوك ماو نماز لا كذا علماء السبكي أسمى جوز التبرك بالأشخاص بالذوات بعد النجس واجوز واجوز توصلات ابن عهادي رد عليه ردا عنيفا وهكذا علماء السلف ما يسكتون على باطل، إن رليق علماء السلف، وأنا غيرا نصنع شخص تحرير التباتي وشف شفاك وإنه ينفع جمازا جمازا كونه ينفع سنتوبا وتشاف هو يدين توه تشاف. استفسر شو رأيكم عن والذوات هذه ما رد عليه. هكذا أفارم المنش وبان جا في الرد على السبوقي. سيم بباك يعني ب بباك. سب مخالفات. يقولون رب... هو... رأولي لم رد الشيخ السلام من تيمية رد يكم شكان ببعض فكاذ رحمه الله قد تكم شتين يكم شكان ببعض نشخلاك سبحان الله ذهب ذهبي يكذنكم زمانين الشديد على الصبر، مع أنه شيخه فصابه تكلم في شيخ السلام من وطعن في شيخ السلام رحمه الله نزع عاتنا شيخ السلام قتاب تبركات قتاب الكنزعة صوفية لمشي كان تلك كتاب ورد على ابن تيمية وتكلم فيه النذاب شن عليه مش ملية أنا يا ذهبي رحمه نعم طيب من كتاب كزورزا صارم كزوري كزورزا من ناحية المنهج والعقيدة ترجمة الشيخ الإسلام علي بن يترجم شيخ الإسلام كتاب كنونه العقد الدرية ها العقود العقود الدرية فيطيب ألفنا رسالة في الأحاديث الضعيفة بقمة جمع من الأحاديث الضعيفة بذكوسانيا أكذلزا أو بيفواك إذن بعض الكتب المزقامة زعم عبد الهادي مقصودات تقول سنا العلماء صف العلماء كم صف؟ صف جانب وأناس قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بن كثير سامى من البداية والنهاية في حوادث كذا أسما توصي من الهادية فيما الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع في فنون العلم جملة موجة اختصر لك كل شيء الشيخ الإمام العالم العلامة في فرق بين عالم العلامة وما في فرق ونحن تفورت بين عالم العلامة زيادة في المبنى زيادة في المعنى كيلو كيانجز العلامه كله يكون معنا زايد شوف العالم من عالم الذي عنده علم من الشريعة لكن العلامة الذي تصع بعلمه وافق نصعك سنه العلم يتعلم لأنه مبالغه يتعدى لا لا عنده علم لكن يع... علمه يكسبهه سنه كل عالم لكن اما قبالنا علم علم يكسبه يكينه وتواك كله معنى كل علامه لانه علمه انتشر نعم هو الكعالمة الله الناقض معللا الحديث يعلل الحديث البارع يعني ذا كواجيو فن البارع في سنون العلم ألو كواقان ذا كنيه فن علم زود نحو والصرف واللغة وغير ذلك والحديث والعلل طيب على كل حال اسمك شميلة فو ت وتفنن في الحديث أكتشكوا فنز الحديث نينجي والنحو والصرف والفقه والتفسير والأصول والتاريخ ضد القني عالم وني مجال كان صحيح الذهن الكوكليات الكحار أنا كشاء كما نجين يوم زمنين كما يزي شاء مستقيما عن اشتقام على طريقة السلف هذا هو عهد جيه سلف الصالح وأتباع الكتاب والسنة يتوشكون ثلاثة الناس بهذا ها؟ إكس هذا سفكوا وجه سنو. به إلا منه. أن قال الحاصل المزج أبوكم مش خلاكي، شكلك يا سماج. ما التقيت به سجى كتانا ناء إلا واستفاد منه. سفكوا أنا بذا فائدة قط. أنا ملموش. لا يمكن لك كتانا ناء تجيب زمزم أصلانى بفائدة. أبوكم أمي وذكر الذهبي أنه كتب عني واستفدت منه من ذهبي يقول كت كما شيخ ذات من عبد الهادي من سومكو ذابي رحمة الله لكن سومكو ذابي كتب عني اللي ينذكر حديث قانجو هنا سومكو قانجو حديث لكن واستفدت منه من من بتفايدة يعني هذا نعاني عبد الهادي شهيد لو بالعلم شوف هذه الترسيمات كلها بعدها مشقش شهيد راسه هو مشق كما هو رأي ذا قن راسه أنا توكل صد يعني علماء وذلذام ذاك ومن كُبالي كمان أيزاكو مالي مقصون شامس، نهيهن ترتيب زمان. لكن تُجي فنقو ماجالز، لكل أحد يتفضل، تُجي هاي مراجيس، إشكالات وجهات، كلم شيء لكن الزمان يكون هذي، ولعالمه كي يجتمع، غير مانغو ساس فوزاكسون شامس، فنقو داس سونيش، مين أقوم به؟ كتير كيا كسونيش. لكن تُجي عندك يهوليله، ما نستفيد شيء، بدها يديه، إشكال فتاة حسناً حسناً والذي يتخبرنا لكن يتخبرنا من هنا من هنا من هنا من هنا ولا من هنا و لا يتخبر هذا لا يتخبر هذا تبقى هنا كماناً معالم ما معالم الذي انتهى رؤية ينظر في المستلة و مسائل ضعاف و يتخبرنا حكاية مان به يقول أنا أرى من سبحان هو ونقير ونقصر لذلك انتبه sio kila mtu mtu hajapewa tazkia wala makondo ndo kukakwake kusoma kwake kwani ngoja wala mwa kwambie soma kwake kunakupoteesha ndio hapo ni tamaa ya ajabu kila moja yao يومخذي هو قواتاكا نا هو قواتاكا هو, هو هو نموغوك لك مبتدئ اما غير مبتدئ ما مبتدئ يقولك وازي مبتدئ فلا لكن لكني تفالسوف بس مويا ولزو نيني حكمه ناشي اكسيما نحرام اتاسكينا نمثالك اهيو آه ايو ايو ايز ايزي هي اكسيما نحلام اكسيما نحلام atawera atakwa amirisha jamaa jamaa za ni kwa mfumo sasa baka hakuna ila keseba kesuala bila hiyo tay nibi yuko la stupid na nani alokalifu tumjue nani sisi kwa kawaida tuna tumepokea kama shekhe zetu kwamba kwenye nimbo hakuna kilafa lo khalifu ibn haz khalifu jumhur ni kilafa haina zingatia hey, ni kilafum Mardul haina zingatia كيف؟ هذا هو. نا معروف قد كبيون جوز والحل نشيد إسلامي قرضاوي. لبده تؤمن بهم تهوني عالم فا تؤمن به. أستودعك الله دينك ثم أبي أستودعك الله. تؤمن به يا قرضاي رأي الدو شيخك بس تؤمن به عزاء. الله أجرف. ثوامبي. هذا هو قرضاوي سلمان عودة العريفي هذا والحل ليس نشيد. يكيوها خلافه yao ya vindakira kama khilafu ya kitubi bas tunaambia ta'fiyah eh azama allah ajrakum fidini ana napa hindo tunajua na kadhib nazur wa dhuli'u la la tete semilana nani maji haku ni lakini hin Hawa mimi nitakupa mfano Naalesho atatupanua haya maswala kidogo maana yake utasema maana yake mimi kwa na muhadara mahali hukuma na sheikh yani nini kasema lakini نريد ان تفهموا انما هو اولى ذا الى <سؤال> انشاد احسق هل تفهموا اذا بانوا اولى ذا انشد سس ما نكذه ذينا خلاف في المبحر ولكن يا ناشد بنزلني انشاد يا ناشد التفاوت بين انشاد وانشاد ان صرفا انشاد كان رق نهايه البونجو لو تنجي نا لكن نيجي هزانا شد كما إن شاء الله شير ذا رابو تكوي لو حرام. لكن خمس على خلاص هي. وين هلا الخلاص؟ سيسي لكن نفحص سطوع. نظير. لا بد من البيان. ها ويتوم خذيلي. نا هانيه هو بكل قلبي ذا. فذلك عليه. ما برأيهم ما كان كوازي. وإن كنا مشهورين مع مؤكدين بعكسه. هذا طبعاً برهن يا شاموا. في <تصفيق> أمتي كشات العيرة بين الغنامي. أيوه إنه هو كأنه ما هو كما رانجيا بوزوا هو كما. أبين بياش. Allah a'lam lakini nta fasiri mimi na wangu mdogo ni kwamba hawa watu hawawezi kufurahia haramu kwa sababu gani waje wapenda anashidi tafahamwa tusikilize sana atakosa watu atakosa ushabiki atakaya halali azharamisha hizi halalisha badala halalisha izi eh? haramisha hako sana mambo mengi kupata ushabiki so unajua anaake anaompendoka kupenda ngoma acha ukitakabala kama وهذا كما ننته من الألحام نتي ألحام مهاجم هي الألحام بها بدع هي اللحن بها بدع تجيوها تجيوها هذه هي نتيجة غورة بتابو ذا صلاف الصالح هذه نتيجات وكيف نقوها إبانة والصغرة لابن بطوة العقبري رحمه ودونه ومن البدع قراءة القرآن بالألحام هي ألحام عسى ما يدى قيطان ابن بطوة قام بها البدع نكاشة بدع قراءة القرآن بالألحان وصم قراني كما ما هديا نيمبو فيتان يشانا حرام قرآن صم صوت ياكو جيده ان هو ادبد جاءني الصحابه هذه ساسا و انا نسema kwamba اه مينتي الحامد الحان ده ما حرام بس لما يغومزين هي الحان اه اني <تصفيق> <تصفيق> هذه mtu mwenye imani yake sawa sawa mwenye fitra yake sawa sawa wallahi hashuku kama hili haram wala izinini nyimbo ni ndugo yake nyingine hiti na shiti hiti samai hiti kasida hiti kama kuita ni nyimbo kivipi alasmala tughairu alhaqa al'ibra si asma mazingatiwa si majina mazingatiwa ni uhakika inao hakika ma ah لا نمسل ابينا ولا طالبين على, على دينه نايكو حذر ثنا دين yako akuna kudharao dharau au kufusapusa kwa hiyo sasa ha mtu wagonjwa unapokonda yako chaambiwa pata yako naam namshi kwa hizi ni tazkiya za al-hasan ibn al-hadi na zake haapo tatkana na nilitasia kunjaa mtasaddiri toib kidong soma shaka wako mke msomukina na haji likani tosoma yulkani ثنا كلب متنجي هم شاطر علما يطلب بالعلم وانت نعم طيب يكتفي نكتفي بهذا الشكر اللي قالوا بس حديث واحد شاء طيب كتاب الطهارة يقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنساء والترمذي وصححه البخاري والترمذي ابن خزيمة ابن حبان ابن عبد البر وغيره وقال الحاكم هو أصل صدر به مالك كتاب الموضة وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. طيب. كتاب الطهارة كتاب يعني كتاب طهارة كتاب جملة من المسائل التي يقصني مع الفموز ففيه كتاب الطهارة كتاب الصلاة يعني هنا أمانيش ابن عبدالهادي أمانيش أنين انت كتجي جملة يا مسألة بقام بيهو سيانا الكتاب هو المجموع من الناس وقيل منه الكتيب، الكتيب السريع الجماعة من الناس، فكتاب يعني جملة مسألة كذا ينصيغنا طهارة تبتديها، قام زميلنا أبواب المياه، باب المياه، باب المياه، ملانجو أتاج مياه، مياه جمع، جمع، حقسم باب الماء، إذا إنما أنا إشارة قام ب ما mimay maimo ya. Ana diga hayo maimay. Mimay haye, haye na mimay haye. Tu akasima bab almiyah kayda wa jama'. Si sik israili atuna jama eh? Mimay maimay. Kunna ki arabu lugata yid. Eh? Mimay, jamu'una. هى حديث يا كنزا حديث مشهور إم يanzi وكتابك ذا وكتب الأحكام إم يanzi ون قصة جارجول من بني مودلجي. ين قصة جارجول من بني مودلجي. جل كم بنو مودلجي جارك بالبحر البحر. وكاتب ين كوكامه ما جو كم يما جبها را وكمول زم سوسا صلّم حكم يعك كان بيا ما يبها ماء يتس. طيب كيف تسميت حديث ؟ صحيح أو ضعيف حديثنا كلام بخصاني حديث يمثل إلا إلا ميل لكن إلا الظوتي في إلا إلا الإلا في الحديث نوعان كنا إلا قادحة إلا إن كؤثر حديثة في فانيا ضعيف يقول إلا قادحة كنا نعلا لكن ينهي معلولة في قادحة إلا وكما ينهي فيها إن إلا هين نقوم هي أثر إلى حديثك يكون صحيح ولكن وضعه هو هي تصحيح الحديث كما يكونان. إنني علاه يكون لكن علماء يجيبوا إشان رقي العلاه هي كذب. هذا حديثك هنا كلام. ما جاء ليزمن زاي حديثنا الحافظ من عبد البر يبقى مي صحيحه. أثر مين من صحيح صحيح حديثه؟ آه، نيفورفي صحيح حديث لكن نسمع يجوز في تومين. وهو صحح العمل. أكو فعلش مثني حديثه صحح العمل بالحديث من عبد البر. أثم حديث ضعيف في سنان. لكن لكني فاتح تمي يا يندر ريال يقض من ضمن الذين صححوا عبدالبر همانيش متن حديث لا صحح المعنى ما صحح المتن الإثناد صحح معنى الحديث نعم أصلاب يقضي تمهيدا من الذي أعله أليس يعيذ تكلم فيه نعم طيب تخرج ياك تستاذ الحديث أخرجه مالك في ومن طريق أحمد في المسند وابو داود في السنن ابن ماجة في السنن النسائي في المجتبى يعني السنن الصغرى في كبرة والترمذي في الجامعة وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المصدرا مصدرا وثامن في حديث وغيره سند حديث عن طريق صفوان ابن سليم اندمج الحديث صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هينو اسناد ثالثا حديث متى علا علا يقوت علا يك قهوبان صفوان بن سليم وشمال مجهول مجهول حليا كجل كاني سير قصيقر وثابوجان هجل كاني حكوا بكيه كواك حديث سفقو سعيد بن سلم انتم ما جدون رايقوا او وين انتم وين نأيك يوم وسويل ولم رايح دستك وتهيني جهالة الحال. هنا جهالة العين لما رواه واحد. هنا ما نataka مهاكو راد. ثم وجدنا بقى فاضفوني واحد أمي أنت كجين ها. لكن جهالة الحال نقبل راويه. لكنها تجوي حاليا كن ضعيف أنفقه. فهو بان اسمه مجهول. لكن هي قولها يقبليش. هي قولها يقبليش. هو بان نفقه اسمه مجهول ها. وفقه النساء وابن حبان. النساء متشدد في التوثيق هو أن التوثيق يمتونقه النساء في, في, في النحبان يتقمك سان في النساء يتقمك في أحيانا قد يتساهل في المجاهل في النحبان يقول تبسكي اثقات مش مجهولة سمثقة إذا يتساهل قد يون يتساهل كدوم أما النساء لا تكلم في رجال البخار بشيء قليل شديد مرة فسنساء كن فتذكي هو مانا نثقة خلاص انتهى القضية ذلك يقول الذهب رحم الله النساء من طبقة المتشددين في النقد والمتشدد إذا وسقى فعذب عليها بالنواجع من تشدد ذكي بتمكين بام تزجية يشيكوا مجد وسياج من تشددين في في في, في تعالى كما نساء كما أبو زرع أبو حاتم كما أبو حاتم كما شعبة كما يحيى بن سعيد القتان كمانا سائموني وطي ومتشددين في النقض لكن مجيز نعم كوانا روانا هين علا مات علا لكن السيقاتي ها ها هاي أبتر حديثي كسابو اشتجي بيوة اشتجي نعم نيمو وثمان مجهول كو بس مجهول نفيق علا فيل وثمك ونا ارسال ونا ارسال بينانان بين سعيد من سلمان وابو برده ونا ارسال ها بقى سعيد هكو سيكو ابو برده و الصواب خلاف ذلك نقول مالش الصواب خلاف ذلك وهو هذا العلا الذي تقولي واحا بزاته نعِل عليلة ذيذ نقول هذا هو حديث صحيح صححه الترمذي والبخاري الترمذي لما سألت محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو عندي صحيح العيلة الصغرى للترمذي سؤالات اللي سألت محمد بن إسماعيل سألت, سألت البخاري سألت سألت اللي عيلة الصغرى أسمع سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو عندي صو وعندي صحيح وابخار شف صحيح صحيح الحديث أين شيء الحديث صحيح بعدك يثبتش حدثات تندقوني ما بحثي به موقع مغريب الحديث فيل في ما ذيتي كوني الحديث تفسير أسمى قانظني البحر أسمه هو إننا نركب البحر وانا بحر البحر معنى بحر البحر علماء ام مختلفيان في جي هل يقتص بالملح أم يعم الملح والعذب خلاف جي بحاري ني ني ماجي يا چومبي حتى ماجي يا تانوي يكون أحكام في خلاف احكام سينتيزو وكيسما ناني ماجي يا چومبي تو احكام بتاع خاصه ماجي يا چومبي ديو وكيسما بحاري امبقى نا إنما ننفعكم يا ماما يثاموهم تكين جبارين كفن حلالكم ما أبا حلال؟ ما شوف؟ نبعذني ما يقول فينا آخر شقري، صن الخلافة إن, أثر إن لا إن آخر شقري. نعم توندله قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام، الشرح العلمان. أسمع ابن دقيق الكلام يقتضي أن الإثم في الأصل للملح. إن بقولي كان الأصل hamana na nipojulikana al-asli kwamba bahari ni tamko bahari limekiwa maji ya chumvi ndio asli kwa yada eh zawaacha hili al-asli wa anna al-azba na kwamba maji tamu summi li-staghlib min babil bas le jina nilishinda likatoka kwenye kwenye chumvi likatanganya na tamu sawa kwa hivyo al litanganya na لكن gulli ba janilul milh ulama wakaghalidisha upande wa chumvi mpaka lile jina likawa ni khas kwa chumvi ikasawalikana kama maana asli kwenye lugha maji tamu na maji chumvi vitabaki lakini bimbabi taglid kwa kuna ushindi eh sisi tuliita maji chumvi bahari eh mpaka likashinda jina hili ikasasa maji tamu atawaikit tena maji bahari unielewa hino maana taglid kwenye lugha kama العمرية يقصد أبو بكر وعمر الأصوات تمر والماء هذا هو ذو معنى تغليط طيب قال ابن الدقيق عيدا سماهيفا سما هينو أصل لكن اسكت من المعني وقال ابن نسيدة ابن نسيدة سنة في المحكم في جاكيت لغة السابع البحر بحر من الماء الكثير نماجي مانجي ملحان كان أو عبد لا هنا هينو أصل الكلمة بحر بحر الماء بحر في ارام ني ماي منغي ني ساسا يا وينيا فيه ني ساسا يا تامو تيتو بحر كلو كيشا كتقسم وقد غلب على الملح لكن هيدي الجنا البحاره يني نشدا كوني تشومي قامو يتشندوا باشو كيطقو كوني تشومي ني دو غلبا ما نتقلبه غلب على الملح حتى قلل في العذب فكيتو ويتميكا او شاتك كوني ماي تاعو ماي تاعو باش يكمتوا ساسا بحاره يكان يوتache paika saulika kitagalbidisho upande wa chini wa illa al-asl ki lugha bahari yatanganya zote ndio trai ni ipira aj ah rajih haye bale asema wa lamma istawa tarafat as kitikiaa raf. Tuangalia urufi yetu sana bahari itakutimia kwa maji chumvi tamu hasema tufatane ndraia na maji na maji واضح لو تو انغالي عرفيتو تتجوا جاي ني اسم للماء اسم للماء المتطهر به يلي ماجي باكوما و الطهور نماجيك طازية هي الطهور أو يكويه. قوي هو الطهور يعني نماجي بحر يعني نماجي بحر. ما معنى الميتة؟ الحل ميتة. ما معنى الميتة؟ المراد بالميتة هنا العينو نيلذتنا يقف بالبحر. طيب. سيرقى سي كسر السيل ميتة. كنا الميتة كنانا الميتة. هنا الميتة, هنا الميتة ها <تصفيق> من خرع عربقة الإسلام فمات على ذلك فقد فمات على ذلك فإنه قتلة جاهلي أو ميتة جاهلي اسمعنا ميتة وكيسمة الميتة ميتة وصفتها معناجني ولا مفونية إلى ما يبين ذاتيا وكيسمة الميتة هي هيئة الموت نعم نقول في الكوفة ده إشوا ميتة قو كنا ميتة تو يتكون كتوكيل isunamitas. Yeksema al-hilu maitato itakuwa ni mfu ile ile patakana bahari hata kama ya bara hata kama ya bara al-kufia baharini kiingia sokfaila al-hilu maiti. Shikala eh? Sasa tukoja kwenye shukul hadith. انتقفن بدي الإنسان بيرجتمع مالي ذا الحين وقتنا تضايق يعني الصلاة يا المغرب وقت كده ما عندنا حديث أحكام يحتاج وقت كده إلا تبعت ساعة يعني ننتهي من الصلاة نساموجت كذا ساعة في الصوم شدف ساموجي بقى سنبيل وناجوجود على كل حال نصبر سبقتكم مالي ذا روت تدقوا يسفنينو تعانزلي حديث ينوم لفتو ما يكون جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث فقه الحديث أنا أبدأ كسابه فقه فقه لا سأبيل تسمعه نعم نعم بسم الله فقه الحديث الحديث كن جملة من المسائل الفقهية في هذا الحديث دليل على جواز ركوب البحر قال ابن دقيق العيد في شرح إلمامة سامر ابن دقيق العيد في هذا الحديث، كنهي حديثي، كن دليل على جواز ركوب البحر، ونبني حلاله، نمباحه وبراجبهار، سافر قبائل. أديس أسماعي. من سهوا ما تنا الحديث نفيله. أديس لما سأل رجل رسول الله صلى الله، ونام توما جل مولى نام توما صلنا قوم ابنهم دليله، يروين جن ابنهم شن جام لا. نركب البحر، سفري بسافري قبائل، ونحمل معنى القليل من الماء انه هو ما شكي يكون ها هاتونا ماي منين فانت توضانا به عطشنا لو تتوضاى ماي حيو ما شكي تتكوسى ماي تتشكونا كيوك من ماء البحر ليه وتفروضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما جاء بهارني بهار ما جاءك الحل ميتته مفواك بيان حلال إنزين مفونك فبهارين مكاتبكم لا يعني يوم ما ولذا مسلم كيشكونا شيء وتو إن كل ما تجي نجاكولا يعني بيازياد بس كوني مباح كنا ما جيتو نام كي بتام فما ما يجي أو جلابهارين حلال ما جيأ يعني بيازيان هين دوماتنا حديث رحمه الله kuna dalili kwamba ya judhur kubu albah yafaku panda bahari kusafiri kwa bahari asikizeni hapa lakini kuna katiba moja asaba bin daqiq waqad warada ti baadhi riwayat annahu khaasun lisayid imefungwa baadhi riwaya kwamba ni mtu apande haja kama kuinda takwenda kupasamati ndio panda bahari bila hivyo supani in kuja hadhi zina kuyud kai kwamba kupanda baharan bahari ni khauf kwa mtu hao mwenye haja akataja haja mtume kama haji au umra au kupanda kuinda katika samati tafarishi bidalila sema madhalan asemna riwaya kupanda bahari illa yusfaiid kuinda ya juzu asema faidul dalala khaas fa itakuwa hii basi kupanda bahari ni على ركوبك في نبهاري تكون خاص في طلب المعيشة يكي يومك في السميشة يكي يومك في السميشة يكون بس السماء فقط في نبهاري بلا هي فصفاني هذا الحديث ما نعلم نمنا يجب حديث خاص جي. نيلة عام سكذا هنا حديث نجينة وقد ورد ما يعارض لالك إن كل حديث نجينة كوبين غزوته حيث يكون في نبهاري لك وضرورة عند أبي داود روا أبو داود في السنن من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال سما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ير لا ترك بالبحره صلى الله عليه وسلم أسبان دبهاري إلا حاجا أو معتمرا إلا نكويني حاج فتقول نحجة أو نمعتمرا العمره هابو بندبهاري سفير الله إلا حاجا عمره أو معتمرا أو غازيا أو عند الجهاد في سبيل الله هذين النوعين ضرور حاج çünkü mesela, ha bu, o Ruslar pande Kama hu na duracağız, bak pande bahari Ha, kulağı senin? Ha, sadece ben. Sitopanda bahar, zaten vuruk ama feriz biri ruh. Bu işkale, işkale. Bu işkiş. Kiş. Saniyara. Said bin Mansur. Said bin Mansur, pande فان تحت البحر نارا روايه ابن عباس وسبابعني متومه كذا في البحر روايه كما قصم وسبابو chini ya bahari kuna moto ni moto wa jahannam و تحت kuna Sunani قال الخطابي في معالم السنن الخطابي بن شرحي ابي داود اسما معالم السنن شرح السنن ابي داود اسما وقد ضعف اسناد هذا علم وحديث ومن يضعف اسناد الحديث وان بسنده بحري فيكون كان حاجه او معتمر او مجاهل ان chini في حديث, إي حديث. خطا ده علم حديث ما ونقل البيهقي في السنن الكبرى البيهقي في السنن الكبرى كما عن البخاري كمتوكيه البخاري انه يضعف بخاري رحم الله ورحمه نتشكوا قائد حديث امام البخاري يضعف حتى في سنن البخاري طب خلاص انتهى من البخاري اكيد يضعف في حديثه وهي خلاص هي من ألأة؟ خلال اكشكو يكيو ضعف هذا انتهى هذه مسألة هي كمانس؟ ساسة سمية مسألة تشعر في نعم زيت نعم نقول نقل ابن المنذر هذه مسألة خلاصية لذلك الصحابة اختلفوا فقد اختلفوا من دهاري ونجلوا سباين فائد اتنا قل بيلي تحرير المسألة سيما. قال ابن المنذر في الأوسط ابن المنذر في الأوسط سيمة ابن كوامبا كوبان ركوبهاري مذهب جمهور الأئمة كوبان ركوبهاري يفاع من مذهب جمهور الأئمة كواتادية من منهم أبو بكر وعمر وابن عباس وعقب بن عامر حاق كبخابة وانا وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان اليماني والحسن بن أبي الحسن البصري ومالك بن أنس والثوري سيان بن سعيد الثوري والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي والإمام الشاذعي والإمام أحمد والإمام إسحاق كسا بن راهو هذا وضح وسم يجوز بنا به وكيف حاجك ما في حد يلا أبغى أيها إذا كسم ابن المنذر رحمه الله وقد رواينا نتوم رواي رواية بليق ولي بليق عن عبد الله بن عمر أنه قال لما عبد الله بن عمر سمع في لوبه البوليس وجيه يفاق توازن مدي بهاري أكسم التسمم أحب إليه قطع يامن قام غميرة ولا نGORا بليغو تالك مجابه. ماشي نعم. سبشي نكون نموت. هي فضوى عبد الله من عمر. نقله ابن المنذر في الأثر. ورواه ابو عبيد في كتاب الطهور. ابو عبيد القاسم بن سلمان. عن رسالة من ذك الطهور. نزوري أميراي أثر. وابن أبي شيبة في المصنّم. يميم كياه أثر. طيب. إيش كس كسم الحافظ بن المنذر؟ وعن عبد الله بن عمرو بيكتب بكتابه رواية كما هي نقل بهاي فاعل صابنا وجبهار فما جاء عبد الله بن عمرو لا يجزي من اللواقي ما جبهاره هي تشمل بيؤبه ولا من الجنابه ولا جنابه والتيمم أعجب إلي منه نعم فكيف تيمم دون إذا وجد خلاف هذا والراجع في المسألة إن شاء الله تعالى قول الجمهور وسبب هذا من ميليك الحديث الذي لكن تسمى الحق والصواب أن الحديث صحيح إن الحديثي صحيح تكون مسألة راجح نيني نقوم بياسة تكون لبهاري حتى كما سيحن لحج والعمر والجهد سبب ونجين أو قوين داتي هذا سبب وفلان وسبب الحديث الغيس يقوم بياسة وعبور في لين قوم فهم من صحابا وكما خالفوا فتوى صحابا لمقابلة نصف ما كنا نص صحيح إذا هنا قول الجمهور أولى وأرجع من قول عبد الله من عمر وقول ابن عباس لا في ما قل يقون ذكنا كبار الصحابة عبد الله بن بكر عبد الله ااا بن بالصديق وعمر بن الخطاب وهؤلاء من خلفاء الرسول نعم هي مسألة كانت مسألة ثانية في الحديث تمريز وجهي جاوه أنا كي اش إلي مقدم وكتاب ونعني إلي وانتشكوا لي أمدا إن شاء الله بكي يجاو التماليذ هاتف قنا حديث نجينا